شنت ما صدق كلام الناس بالحب والقدر لو جابلك محبوب صدفة شنت احس الشمس من تغيب اغيب وتحظن مال الوسادة حتى تغفى <تصفيق> انت من وين طلعت قبل كاني ما عشت عمري ما شفتاني راحة وغير همي ما شفت <تصفيق> راح ذا كتابي قلبي راح والله تابي راح ذا كتابي آني هم قبلج حزين الصف نبي وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتج مطرة الدنيا عواطف وربعت صحره المشاعر بالخضر انت <تصفيق> كذبه لو حلم فدو مارد انصدم ربي احرمني منك وعسى منك منحام في ادوى ماردة مصدم <تصفيق> احرمني منك وعسى انت من اللحظة هاي ما تشوف اللغلاي ولا شوف ان غيرك انت ولا يجيب ادك مهم واف من قلبي احوال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 والحمد لله على هذا القرار